بوك تو چتردسة اي تري ثلاثة واربعون ثلاثة واربعون وزالشكم في حديقة الحيوان في حديقة الحيوان Tamo je zološki vrt. Tjelka hija hadikatu lhajawan? Hel hija Tamo su žirafe. Hunelika zarafat. Hunelika zarafat. Gdje su medvjedi? Ajna dibaba? Ajna dibab? Gdje su slonovi? Ajna al-fiyala? Ajna al Gdje su zmije? Ajna al-hayat? Ajna al Gdje su lavovi? Ajna al-usud? Ajna al-usud? Ya ja, imam fotoaparat. معي كاميرات صور معي كاميرا صور يا إمام فيلم كاميرو معي كاميرا فيديو معي كاميرا فيديو gdzie أين توجد بطارية أين توجد بطارية gdzie اين طيور البطريق اين طيور البطريق كدياسو كانغوري اين الكنغر اين الكنغر كدياسو وحيد <نصروزي؟ كديسو> القرن <نصروزي> اين وحيد القرن كدييغه <نصروزي> <وحيد> <كديسو نصروزي> E na tužadu dauratumje hammam? E i ne tužad dauretel tamo je ka fič. hunaka makha. hunka maha tamo je restoran. Gdje su kamile. E i اين الجمال؟ قد يسو، غوريلا و زبره. اين الغوريلا والحمور أين النمور والتماسيح؟